بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد مع تأملات في سورة الكهف والحديث عن منهجيات تجعلنا نستطيع فعلا كل اسبوع لما نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وصرتنا كلها مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى نخرج برؤية أخرى وطريقة جديدة في الحياة مهم جدا ان احنا نستوعب مع بعض ان كل قراءة للصورة يجب تغير شيء في حياتنا هذا هو اهم نقطة في الموضوع كله النهاردة احنا بنتكلم في ايه ايه المنهجية او الرؤية او الحاجة اللي هناخدها من قراءة او تأملات في سورة الكهف عايزين ناخد منهجية عدم البحث او الكلام فيما ليس تحته عمل يعني اي حاجة لا تجلب نفعا او تمنع ضرا ما صحش ان احنا ننشغل بها من حسن ايمان المرء تركه ايه ما لا يعنيه شيء لا يمكن يفيدني بحاجة طب انا باخد دي من سورة الكهف منين هلأي قول الله تبارك وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم الا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا اذا ربنا بشكل واضح جدا بول يا جماعة ما تشغلوش نفسكم بحاجة ملهاش لازمة فيش من تحتها اي عمل اي فائدة ده منهج ده اسلوب يجب يكون في كل حياتنا ان انا لا اشغل عقلي باي شيء سواء اتعلمه او ان انا انشغل بشيء واقوله او اكتب مقال او بحث في موضوع غير مفيد يعني القرآن عايز يوجهنا بشكل واضح في هذه الصورة وغيرها من الصور أنه من الضروري جدا أن يكون تركيز الإنسان على كل شيء يتعلمه ماذا سأستفيد منه عمليا هل أجلب نفعا أو أدفع ضرا هو ده الموضوع دي منهجية ولذلك الله سبحانه وتعالى لما بعض الصحابة اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ان سيدنا معاذ ابن جبر رضي الله عنه ومعاذ اعلم الامة بالحلال والحرام فقيل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لماذا يبدو الهلال في اول الشهر دقيقا صغير ثم يكبر حتى يصير بدرا يقول لك الامر طالع كل للادي امر 14 ها طب ليه ويرجع يصغر حتى يصير دقيقا فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يعني ده موضوع لا تشغل نفسك بشيء غير مفيد ربما ده موضوع مفيد لواحد يبحث في علم الفلك أو واحد مهتم بقضية التدبر لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أحس من سيدنا معاذ أن المسألة بالنسبة له مجرد سؤال لمجرد المعلومة يقول لك أهولي المعرفة ذا كله مشطوب في الإسلام فالإسلام بيربط الإنسان بالعمل قل هي مواقيت للناس عشان تثبت نواعدها مع بعض عقودها مع بعض أشغالها مع بعض نظام العمل في أي وزارة مؤسسة شركة مدرسة جامعة وبعدين مواقيت للحج والآية اللي بعدها مش بس بتكتفف كده وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ده في ناس بتتجاهد عشر قاطر تقتلكم وانتوا عاديين تنشغل بكلام فارغ هي دي المنهجية اللي احنا عايزين نمشي عليها لما نقرأ صورة الكهف فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا شايفين التأكيد تأكيد قوي جدا. في هذه السورة. طيب نيجي نشوف بعض مشايخنا نحبهم ونجلهم ونعلي قدرهم لكن الحقيقة فعلا ما قاله الإمام مالك كل إنسان يأخذ من كلامه ورد إلا صاحب هذه الروضة وأشاره النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في الروضة في مسجد النبو لأنه لم يغادر المدينة فقال كل واحد يأخذ من كلامه ورد شيخنا الحقيقة وعلماء التفسير بيروننا حاجات كتيرة جدا بس من بين هذه الأشياء وجدت مفسرين بيغوصوا في معاني ليس تحتها عمل وطلاب العلم يقولك مدام الإمام الفلاني قال خلاص نتنقرأ كله لا انت مش لازم تقرأ كل التفسير لقيت حاجة تحتها عمل خدها حاجة ملهاش أي اي لازمة خلاص تركها ومع ان ربنا قال لنا في الصورة دي هذا الكلام شوفوا ماذا فعل بعض المفسرين وانا مش هذكر اسماء بعض المفسرين رغم يعني مطالعتي لكثير من كتب التفسير تقديرا واحتراما لشيخنا في الحقيقة لكن انتو لو فتحتوا اكثر كتب التفسير هتلاقوا الكلام هتلاقوا حديث عن اسم الملك اسم الملك اللي هو ضغط على الشباب وقال لهم اما ان تعبدوني او انكم مهددون بالرجم. تلاقي اقاويل اولا غير مسندة ملهاش يعني سند حديث صحيح يعني لو جت حاجات منها احاديث صحيحة او حسنة نتشيرها على رأسنا من فوق إنما الحقيقة أنا بستغرب لأن عشرات الأسماء لاسم الملك موجودة في كتب التفسير طب في النهاية لازمتها إيه؟ أنا أهمني إن فيه زي ما قلنا قبل كده ملك يتصب بالطغيان لاستبداد السياسي وبيكره الشباب على أن يعبدوه وأن يلتزموا بدينه وأن يتركوا عبادة الله وإلا رجمهم يبقى فيش حنيت أديان طب ماذا يفعل العدد القليل امام ملك ظالم بهذا الشكل في اي زمن ما هي القصه انتهت لكن العبرة منها ما انتهتش يبقى المنهجيه هي اللي قلناها قبل كده ولا يتلطف ولا يسرن بكم احد خلاص باخد منها ان من الشباب الصغير ما عندهمش عذر لا عدد قليل ولا شباب صغير ولا كبير عنده عذر ان يمشي وراء اي انسان ماشي غلط سواء سلطة كبيرة او صغيرة ف لكن شوف الطريقة المناسبة حسب المنهج اللي في صورة الكهف يبقى دي الفايرة انما فايرة اسم الملك هتفيدن في ايه اسم الكلب ونوع الكلب عندنا اقوال في كتب التفسير عن نوع الكلب واسمه طوله كل ده ماليش لازمة بالنسبان كان كلبه خلاص كلب تفرق في ايه لو عرفت اسمه ماذا ستفيد عمليا لكن يجي لك ناس يقولك انا عايز اعرف الكلب ده بالضبط كالنوعي عشان عايز اجيب كلب زيه يعني افرد ما لقيتش كلب زيه ومش لازم تجيب كلب زيه وكلب زيه يعني انت هتنام 309 سنة والكلب ده يحرصك يعني مالهاش لازمة مش هتديب اي نتيجة اطلاقا على من اي نحية على الاط طيب نوع الطعام يا ربنا بيقول على لسان هؤلاء فلينظر أيها أذكى طعام ما خلوش المفسرين نوع من الطعام إلا وجابوه طمر وبر وشعير وقمح و... و... يا جماعة هم فوضوا واحد منهم يروح يختار فليه إحنا نقف قدامنا ويقول لك لازم نعرف نوع الطعام اللي أكلوا هؤلاء الشباب من اهل الكهف طيب مكان الكهف ده فين ده ممكن يفيد في البحث التاريخي يعني في ناس بتبحث بغرفيا القرآن الكريم ده يكون مفيد نبقى عارفين فين قوم عاد قوم صالح وفين اهل الكهف لكن مش كل الامة لازم تعرف وثقف ويقول لك يعرف مكان اهل الكهف دهولي اما مش من الاية دي لا عدي إنما الاختلافات الهائلة الموجودة ده كان هنا ده كان هنا ده كان هنا لا ده كل ده مش مقبول ومش عايزينه أصلا يعني طيب لما تأتي إلى قصة الصاحبين واضرب لهم مثلا رجلين رجلين عندنا أقوال في أسماء الرجلين وأصلهم كان إيه لغاية ما وصلوا أن الرجلين دول سيدنا الرسول وأهل مكة كلام غير مقبول إطلاق في ناس قالوا دول موسى والخضر مع إيه الرجلين واحد كافر واحد مؤمن يعني مش ممكن تمشي على سيدنا موسى والخضر اطلاقا لكن الاسف اقوال يعني سيبنا القصة الرئيسية ان الواحد ممكن يصاحب واحد غير مسلم عشان ياخد بيده طريق الهداية مش عشان يصاحبه على الخير والشر وفي طريقة لما يبقى واحد ما في السلطة ليك عليه اصدقاء يعني اصحاب ولا هو له السلطة عليه يبقى الحوار ما ينفعش تتخبى منه إنما أيضا بقول للأسف حصل زخم كبير جدا في هذا الإطار أيضا لما تيجي إلى قصة سيدنا موسى والخضر كلام يعني كثير جدا أكثر بقى من كل الكلام اللي حصل قبل كده سيدنا الخضر ده كان عايش فين وقاعد فين ورايح فين والمكان وملتقى البحرين ده فين كل مكان في بحرين بيلتقوا أتى في كتب التفسير وأنا جبت الكلام ده فيه الكتاب منهجيات في الإصلاح والتغيير في صورة الكهف يعني جبت كل هذه الأقوال فقط عشان أقول أن الكلام ده كله تطيب بعد ما, ما جبنا الأقوال دي مرتقى البحري خلاص مجمع البحري خلاص امتهى مش محتاج أن أنا أعرف فين بالضبط لما تيجي الجدار والكنز الكنز كان فيه قد ايه وكان نوع الكنز ايه نوع المادة كانت ألماض ولا ذهب ولا كانت فلوس ولا ايه بالضبط طيب ال ال ال ال الجدار اللي تبنى كان طوله وعرضه وعمقه كل ده ايضا مالوش لازمه طيب ايضا لما نيجي لسيدنا ذي القرنين هنجد كلام طويل عريض في اسمه وفي مبزمة والمكان اللي حكم فيه وراح فينا عندما طلع الشمس وراح فينا عند مغرب الشمس وراح فين بين السدين القصة كلها مفيدة في جانب عملي أساتي إن الإنسان إذا عنده فرصة يتحرك ما يعودش بلغ مغرب الشمس مشرق الشمس بين السدين يمين شمال بينهما هي دي حركة الداعي إلى الله الداعي ما انتظرش الناس تجيله عشان يكلمهم إنما هو يتحرك بين الناس خلوا بيني وبين الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول إنما الأسف الشديد ده اللي حصل كتب التفسير مليئة بأقوال من هذا النوع وأنا أقول حقيقة مع كل التقدير لعلمائنا هذه لا تفيد شيئا على الإطلاق ولطلبنا وإخواننا وبناتنا ما تأفوش عندها إطلاق ليه؟ لأنها غير مفيدة خذ الزبدة خذ الخلاصة خذ الفايدة العملية ان شاء الله في الحلقة القادمة يعني هقول لكم ايضا على مواقف معاصرة ناس لا تنشغل في القرآن وفي سورة الكهف الا بالاشياء التي ليس تحتها عمل ولا حاجة ابدا غير كذا هذا الامر بيصرف الانسان عن هذا التذكر هذا التذكر ماذا يجب من وراء هذه الايات فضلا ان احنا فعلا بنخالف المعنى اللي بدأنا به والآية الواضحة فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا خلاص إذا ربنا أمرنا بك يبقى لازم نأف لازم نتوقف ومن حسن إيمان المر تركه ما لا يعنيه نكمل بإذن الله مع هذه المنهجية في حلقة أخرى إلى أن نلقاكم أستوذعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع جزاكم الله خيرا وشكل الله لكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته